وَأَغْفِرْ لِي مُغَارِبَ يَوْمٍ تَطِيرُ وَالسَّاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ أَلَا نُذِهِهِ وَالْأَرْقَم إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لكم وما يقول الا الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاصدق الحديث كتاب الله وخير المنهج هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشره اول ومن وكل مبتدع بدعه وكل بدعه ضلاله وكل براله في النار اي ونعلم ان عباد الله ينسكون على صيدك الله العظيم وعلم ربنا الله ان مسؤوليه هذه الامه مسؤوليه عظيمه فالا وهي مسؤوليه هذا الدين قال الله سبحانه وتعالى وهذه سبيل ادعو الى الله على مصيره انا ومليكه باغي سبحان الله وما انا من المشركين وسلام الله وعلى الذين اوصياني به اوصي انفسي بكم شكر سبحان وتعالى فكتبيا بالمن ya bidin nawo umma ni majukumu makubwa na vikumu ambao aliabeba mtume sallallahu alayhi wasallam na aliabeba majukumu haya tawali waliokuata nayo ni majukumu ya hii dini na vikumu ya hii dini ni majukumu yetu sote majukumu ya hii ni majukumu ya wokovu wa ta'ala اقرئ لي من القران جويا من الله صلى الله عليه وسلم اقموا امور نبي صلى الله عليه وسلم او تفزي امه اقسم الله تبارك وتعالى كن هذه سبيلي سمى اي محمد صلى الله عليه وسلم ويلينوا نو واتم ازنی وقت وفهم های او تایا یعنی امر ياتي وانا الله تبارك وتعالى فتقسم هذه سبيل هو دين يا يانو قالوا لله مناول كان الله من أول أول تبارك وتعالى و يعلمك kuwa nasifu yali aliulifa Allah tazzaraka wa taala milaiti kwenu kazehi na kuangalia watu na kuwafundisha watu dini ya Allah tazzaraka wa taala hili ni kazi yangu kuelekeza watu kwa Allah tazzaraka wa taala ala msira kazehi ninaifanya kwa ilmu na siojango ambalo nilifanya kukuhadisha au msingi wa kujumlinayo ni jambo ambalo nilifanya kwa umo na yaamini inowalenga watu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala inao ileyo zawadi katika yale ni kubwa na manufaa na wao katika yao na katika akhera yao alao kazi hii naifanywa mimi na wale walionifuata kwa yeye ambaye kumukubali Allah tبارك وتعالى na ukaiika ukaka shahada na ukaiiki shahada hiyo na ukafanya aliyokuamrishwa Allah tبارك وتعالى djibu ni wewe yale waliwasilimia Mtume kuli huo ni uwisho wake na huyo ni jumu la wake yeye na wale waliokuwasa kwa hivyo wale ambao huwatu mtume sallallahu alayhi wasallam لو takubali dini aliyokuja naye mtume sallallahu alayhi wasallam wajibu wako ni kusania aliyosania mtume kwaingiza katika miongoni mwa jukuu yako lakini na siku kama wewe unaisimamia familia yako basi pia uisimamia dini yao na wako na hivyo ilichukua kwa sahaba wa kutu sallallahu alayhi wasallam wakalifanya jumu la dini kwa jumu lao na wala hawakumalia litawadumu katika mali au familia zao wanchiangalia kutoka Allah tabarak wa taala anuwajalia akawa chaguo wao katika jumla ya wanadamu wengine kuwa ni wafuasi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wakasimama biduri na kwa islamia majukumu ya dini kama majukumu yao na hadaya ni kwa sayari waliowafanya masahaba rukwanu Allah taala wao kuwa na uzumulivu na dialijum katika hali walizopitia katika maisha na hali walizopitia katika adabu na mateso ya Makuraishi na hali walizopitia katika kutengwa na kugombana na familia zao walihisi majukumu ya dini ni majukumu yao wa. wakayebeba kama majukumu yao Allah tبارك وتعالى akawapenda akawasifu Aya Quran, na kwa leo tunasisema aya za Al-Qur'an zikieleza juu ya wale wao walio jihadazao na nikulafu walio nayo katika kuisimamia dini. Allah Subhanahu wa ta'ala akatataka na sisi tutakuja baada yao, tufuate njia waliyifika wao. Na tuyasimamia wale waliosimamia wao, itakuwa ni sababu ya mafanikio wetu na sisi pia kama wao walikofanikiwa. والله بارؤه تعالى وكسم النبي القران والسابقون الاولون نوالوا وليتملي الغنوا كنؤمن بالله ونتمه واتسلى الله عليه وسلم وكان قطعه نتمه الله عليه وسلم وواظوا وليتملي تكبير الايمان وواظوا وليتملي تكبير الاسلام وَمَا نَسُوا مُهَاجِرِيَ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ نَوَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَكَانَ فَتْحُ جَدِيدًا وَلْيُقْوَنَ عَلَى مُهَاجِرِينَ وَكَانَ فَتْحًا جَدِيدًا وَلْيُقْوَنَ عَلَى أَنْصَارٍ وَكَانَ اسْمَمِيًّا وَلْيُسْمِيَ رَاوٍ وكرالينده لو توجيه يا ولي ولي لدوالي نواكوتويا وكوودوبا مجنواو كما لوودوبا واني ولي وستوليا ها ولي وصاتج يا يا ها مهاجرين وهاوسار رضي الله عنهم ورضوا عنه الله تبارك وتعالى هم وريديا يا ولي وتركك اكبوا مالك امر الله تبارك وتعالى عميله ذا قام وكان بيشه في فلسطين مزرعه قطف تجري من تجريها الانهار خالدين فيها ابدا مزرعه ايضا تنيعك يقطي ونامت مزرعه مايشه رومه مشاوه ومهن مايشه مزرعه سيقوم انتابه Maisha ambao watasemhau hiki na uzito na chapa kuzipata katika dunia. Kila kitu huwa kwa sababu ya dini. Na huko ndio kumeo kubwa. Hivyo kama na sisi tunahitaji kuperuka, tunatengea wale walio kuumika. Rozi wa Muslimi sahihihi katika hadithi الامام مسلم ركناه الله تعالى في تصحيحه حديث يميتمولى والصحابه ابو موسى رضي الله عنه انا اسمع ابو موسى فبيننا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم قلنا لو ظلنا حتى نصلي رعد العشاء فجئنا فخره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كنتم ها قلنا يا رسول الله سلمنا معك مغربا ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء فقال فصنتم أو اصبحتوا Abu Musa Atunguza ashuarira Allahu anwa nasulira habithi kwamba tulisali pamoja na mwanamtu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wa sala ya Magharibi Kisha baada ya swali ya Magharibi watu wakatawajika kurudi majumbani na Mtume akaondoka Sisi tukasema ki mswali pamoja na Mtume wa Magharibi Basi tulikaa tukabaki hapa msikitini دبرت صور من جنود قومه صوره يا كشاء وكقام المسكين والصحابه وطوب هؤلاء اكليه صلى الله عليه وسلم المسكين اكواقف مع صحابه ذاته بعده يقول اذا ما بنت هنا بعد ما كنا هنا هم جربوا ميدان تبويش على الله عز وجل قالوا فكنا فكسموا مع صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اينتم والله صلينا معك المغرب فتصليت بقول لا اله الا الله والمغرب ثم قلنا فكسمك شعريانه في المسجد نجلس حتى نصلي معك العشاء فكنا يرك المسجدين تندلون قومه تكون تسوي pamoja na wewe saleah ya ikumu sallallahu alayhi wasallam yakunameza haya maneno na ichokitengo faqala sallallahu alayhi wasallam ikumu kasema kuambia msantu ni nifani ya akasema mbefatia katasrieni qala يرفع رأسه الى السماء وكان كثيرا ما يرفع رأسه الى السماء كيف كانوا في طفعه ميمون ما لهي كثيره متيمه اللي كانوا يقبلوا في طفعه فيقول كفايتونس الله عليه وسلم قصيده النجوم ابعدت من السماء نجوم كوكباقه بالسلامه kwa leo yote kwao mbinguni ni salama kwa mbinguni hio bado ipo na iko salama kwa hivyo baadae nyota sikapoondoka acha sanaa tuna tuachi mbinguni msafikiwa layali ili uwadhiliwe na doa ya kupasuka pasuka na kuondolewa kwaana asikore na ومليه قطط كانوا كانوا لسباب وانا كنت سلاما مصاحب زangu nini kwanza nighedi nini chakapoondoka nikabariki asha ashabi ma yuwaduni yatakia masahaba zangu wao ni waabidi wa Allah tabarak wa taala kisha akasema sallallahu alayhi wa wa لأمتي. صحب يا امتي يا مساحب زانو كل اللي يقاو وجه سلاما يا امه واني فاذا ذهب اصحابي وتكفروا دونك مساحب زانو فتاه امتي ما يعدون امه واني وني وتافيي ولالي وليعذليوا يقول طول صلى الله عليه وسلم يا اي Hakuna tabu kwa msafara na hakuna kilichoharibika katika wake walipotafizika najamu, walipom, tumum, wa na jambo walirudi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na ushumuuzi ukapatikana na salama ikapatikana na hata sumu ya ng'ombe ya ajabu na majuzi sambao yafungwa katika bango waliweza kutoboa ile ngoma na kufarahi wakati sawa sawa ya mgungungu na kidolo gumba yani mgungungu wanzako baina ya kidolo cha shahala na kidolo gumba utumwa sallallahu alayhi wasallam akapotokea musiba zake akawaambia waili lil al kana huwa alafu kukabiliana na hawala na kuj baadaayo liletungulika kwa sababu ya kiwango chao aliwaambia waache watakuje kisho Lakini pia mtume alikooa kumzungumzia masifu yake wakaanze katika kutazama kama wajapokea mimi nikiwa hai basi mimi ndio nitakabiniana na masifu yake kwa sababu mimi ni salama kweli na dini ilikuwa salama kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam Kama usalama ubingo kwa, kwa kuotonyoka kwa kupu kwa mioyo hakuna na kuna mbingu ya kuingia tena lakini pia atakwambia masahaba zake ni salama yahukuma maana sisi tutaingia dini na fare sokoto katika dini kupitia masahaba huko kwa sasa ukifunuka msahaba umma utayakutawaliwa ni kusuko na uharibifu katika dini ya Allah Ta'ala الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وعوانه ايها المسلمون عباد الله ايها السلام وجو العوا الصحابه الكرام طول محمد صلى الله عليه وسلم ولنفايا يجون نبيني ولنجمودا نواكيس نميه ديني ولا من حاج تجيو watafata katika kidani katika msafara wa maisha yao ya dunia walichopata walikunibia Allah Sabaa wa taala na wakushukuru walichoposa wanisubiri na kuendelea kuisimamia dini yao mtakatifu walisama katika kijana mbali katika dunia kutoka kwa viongozi wa tawala katika baiti al-mal waliona maslahi ya waislamu walikuwa nao ya hali zao kwa sababu walimwona ni jambo la dini kuliko jambo la dola Allah Subhanahu wa ta'ala akasema wao ni kama alivyosema Subhanahu وخاصه المهاجرين الذين اكلوا دينهم واووالهم ما انغوى للمهاجرين والمفاطيل والمهاجرين المهاجرين وقت اباوا نشوقا بني جاو وكاواجه بيشراو وكاواجه دغزاو وكاياتش بيجاو وكاوندوك وكاينه داخل مدينه فيقوموا كيتو امازيغ اللي فاتوا yetakufa pamoja na wafu wa Rafihim walikuwa. Walikuwa wakafuja kwa sababu na wao na rafiu wao. Mali zao sikapotea. Mali zao sikachukuliwa na Makuraishi. Majumba yao yachukuliwa na Makuraishi. Ndugu zao walipotenga watafukuzwa katika jamii. Haikuwa sababu nyingine, ni sababu ya dini pekee. Kwa sababu ya dini wakafukuzwa katika jamii, kwa sababu ya dini wakanyang'a mali zao, kwa sababu ya dini wa yumammu ya wada katamju wa tuni salamu alaikum as-salam ya kitabura faqul la rabbini mawdu'a hawa awamwaisha kumuslamu qul aw ndo kwini mameno yao yakatikwa na katikwa ulifala lakini bila wa toshifu muhajiri na toshifu ansar walladhi yatawanna jaraha al-iman al-qabilin kwa neno walipopokea ndugu zao Wakawahami wa ndugu zao wakati wa kilikiana Waka nao wakati dini na wakati tetea dini mpaka ikafikia ambao walowafanya ndugu zao ni sherehe ya familia zao kila mtu katika haki zamani waliwabawia ndugu zao kwa kuwa na kwa nachoyo ni macho Allah tabarak wa taala anawachukuwa katika uislamu dini kwa kutaka na sisi tutakokuja baada yao tuifuate njia waliopita wao tuipite njia waliopita wao tuyasimulie yale waliyasimia wao hivo kimoja wenu ajue kwamba Jukumu na kuisimamia dini ni kwake na hii dini ni ya kwake amepewa zawadi na mola wake na wengi wabinyimwa pelee na kuchaguliwa na kapewa tafu نغاو وليوفيو ناكم واتاباع اكموميه وعتوميه مدواكي وعتوميه مادييكي وعتوميه اطفالكي كاتيشو كيسوميه لنيي اون واتاباع ربنا يتقبل صلاتنا و صلى الله عليه وسلم اللهم حقق اصباتك واجعلنا ضوابط و تكنال الله على سيدنا وآله